الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بعد أن تكلم الشيخ عن شرائط الشركة وبين أنها يجب أن تكون على ناض من الدراهم وأن يتفقا في الجنس والنوع وأن يخلط المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين بين أن عقد الشركة عقد جائز وليس بلازم ومعنى عقد جائز أن الإنسان إذا رأى أن هذه الشركة ليست لمصلحته لسبب من الأسباب أو يريد أن يسافر أو يريد أن يعتزل التجارة أو لأي سبب ما فأراد من شريكه أن يفسخ هذه التجارة هل له حق في ذلك أم لا؟ كتير اثنين من الشركاء ما في شيء من مساء ثاني يوم صباحا ماذا يقول احدهما للآخر؟ انا أنا أريد أن أحل هذه الشركة تحل هذه الشركة نعم وحيد نعم لو عيانه وحينئذ فلكل واحد منهما أي الشريكين فسخها متى شاء وينعزلان عن التصرف بفسخهما مجرد ما قالوا فسخنا الشريكة كان كل واحد قال للآخر سحبت الإذن الذي قد أذنت لك في التصرف في مالي فلا هذا يستطيع أن يبيع ولا هذا يستطيع أن يبيع ومتى؟ مات احدهما أن هل تستمر الشركة مع الورثه لا أيضا الشركة تنفسخ أو جن أو أغمي عليه بطلت تلك الشركة يعني مجرد ما صار للإنسان غير قابل للتصرف عند ذلك الشركة تنفسخ أخونا راتب يسأل سؤال أحيانا في بعض الشركات الآن أنا توسع في هذا في بعض الشركات اليوم لا يمكن أن تنقضي الشركة وذلك لتعلقها بحقوق كبيرة مثلا شركة قامت ومن قيامها كانت تعطي مثلا أشياء كثيرة لشركات ضخمة مثلا لو فيها تعهد مثلا هذه الشركة كمد انابيب نفط من مكان إلى مكان يستغرق خمس سنوات بناء شركة عظيمة جدا إلى غير ذلك يعني من الأشياء التي تتعلق اليوم بأشياء ربما لا تنتهي في بداية الأمر ولا في وسطه يرى المجمع الفقهي بالاجتهاد أنه من الممكن أن يكون هناك عقد في الشركة أن الشركة لا تنفسخ بموت أحد الشركين مثلا بل يستمر الورثة حتى ينتهي ذلك العقد المبرم بينهم وبين الآخرين وذلك لأن مثل هذه العقود لا يمكن أن يتحملها أحد بل يصيبهم أضرار كثيرة وهذه الشركات الكبيرة لم تكن سابقا ولذلك يرى الفقهاء هذه المسألة وفيها تفاصيل لا يسعها هذا المختصر ولكننا نقول يوجد من اجتهد ما دام الحمد لله في علماء مسلمين وفي قواعد منضبطة للتشريع الإسلامي من الممكن أن نحل أي خلاف موجود يعني أو يطرأ على التعامل ما بين المسلمين بين بعضهم البعض نعم في هذه بهذا ينتهي بحث الشركة ثم ندخل في بحث يسمى الوكالة فصل في أحكام الوكالة والوكيل أمين وهو وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة وكالة ووكالة التفويض في الشرع وفي الشرع طيب وهي بفتح, بفتح الواو وكسرها في اللغة ما معنى الوكالة التفويض طيب وفي الشرع تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته ليفعله حال حياته وخرج بهذا القيد الإصا وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره هذه الوكالة فيها ندب من قبل الشارع الحكيم وهي أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل حاجاته بنفسه ولذلك يوكل أصدقائه يوكل إخوانه يوكل من يعرف فيفوض أمره إلى بعض الناس طبعا وهذه الإعانة ينبغي أن تكون إعانة على مندوب على شيء مسنون على شيء محبوب وتحرم أن تكون هذه الوكالة على حرام والله وكلتك أن تقتل فلانا هذه حرام وتبقى يبقى حكم الحرام ساريا عليها كذلك أحيانا تصبح واجبة إنسان عاجز عن المشي ويهلك ولا يوجد من يأتي له بطعام أو شراب فقال وكلتك أن تأتي بطعام أو شراب عند ذلك بدون وكاله يجب عليك أن تأتي له بمال بطعام ولذلك هذا الأمر تتوقف مهجة هذا الإنسان وروحه على جلب هذا الطعام والشراب أو الكساء. ولذلك قال ربنا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولذلك حتى ولد الزنا أن يتوكل الإنسان فيه ولو كان معه مال والصرف عليه أمر واجب على بعض المسلمين أما أن نتركه هل لقطة كيفما كانت تستطيع أن تتركها هل يرى الذهب ما أخفت أنت ألف واحد من الناس يلتقطها أما الولد الصغير قد يرى إنسان فيه بلاء كان الناس يخرجون أمام باب المسجد يجدون ولدا أمام باب المسجد هذا الولد من يفعل دائما يشهدون على أنفسهم ويأخذه بعض الناس لا ليتبنى بل ليبقيه على حياته لأنه لو ترك لمات. ايضا في الفرائض فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سعات هؤلاء السعات من أجل أن يجمعوا الزكاة وكان من بينهم الذي ورد في حديث الزكاة ابن اللتبية الذي جمع الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أهدي له أثناء توزيع الزكاة وجمع الزكاة فقال هذا لكم وهذا أهدي الي وفي الحديث المشهور لا لابد من في الزكاء في الوكاله من أركان أما الأركان فهو موكل ووكيل أول شيء أن توكلت فلانا أن يشتري لك حاجة انت تسمى موكل وهو يسمى وكيل والموكل فيه شراء هذه الحاجة مثلا وصيغة أن تقول وكلتك أن تشتري لي مثلا أن تشتري لي سيارة فأنت موكل وهو وكيل والسيارة موكل فيه والصيغة هي وكلتك أن تشتري لي سيارة نعم هل يشترط أن يقول الثاني قبل لو وكلتك حمل حاله أخذ المال وبعد ذلك ذهب ليشتري بالفعل فهل هذا يصح لا مانع من ذلك طبعا بالنسبة لاسمها قال وهي بفتح الواو هذه مسألة ضبط لغوي وكالة وكالة أما مسألة التفويض فإننا نفوض أنت تستطيع أن تشتري بنفسك أن تعمل هذا العمل أي عمل في اللغة هذا شيء واسع لكن الشرع يخصصه فلذلك قال وهي بفتح الواو وكالة وكسرها وكالة في اللغة التفويض ما معنى التفويض هلأ معنى ذلك أن تفوض أمرك إلى شخص آخر ولذلك يقول الإنسان المؤمن مثلا في مسألة التفويض والتوكل على الله عز وجل فوضت أمري إلى الله توكلت على الله أي فوضت أمري إلى الله تبارك وتعالى لكن في الشرع تأتي كلمة الوكالة مختصر عن مسألة التفويض العام فلا يجوز لك أن توكل انسانا أن يصلي عنك لأن الصلاة لا تقبل النيابة ولا يجوز لك أن تطلب من فلان أن يتطهر عنك فالتطهير لا يقبل النيابة ولا يجوز لك أن تطلب من انسان أن يأكل عنك فالأكل لا يقبل النيابة ولا أن يقضي حاجة عنك فهذا حاجة لا يقضيها غيره لا تقبل الوكالة هناك أشياء ولا أن يصوم عنك كذلك الصيام لا يقبل الوكالة العبادات البدنية بشكل عام كلها لا تقبل الوكالة أما العبادات المالية من الممكن أن تقبل الوكالة أنا معي مئة ألف لير زكاة أريد أن أوزعها رأيت رجلا صالحا يعرف الفقراء والمساكين يعرف المحتاجين بحق يعرف الأتقياء فأعطيته هذا المال وقل توزع هذه الزكاة التي افترضها الله علي على الفقراء والمساكين على أصنافها فأخذ المال بحق ووزعه على الناس في مانع لا مانع من توزيع الزكات إذن قال وفي الشرع تفويد شخص شيئا له فعله إذا لم يكن لا يسمح لك أن تفعله لا القاضي مهمته أن يأخذ القصاص من الناس أه؟ طيب أنا في واحد اعتدى عليه وكلتك يا أخي روح خده وسجنه ووظيفته لا ليس لك فعله هذه مسألة القاضي وليست مسألة لنا إذن تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة في أشياء لا تقبل النيابة أصلا إلى غيره ليفعله حال حياته أما الأشياء التي تكون بعد الممات من الممكن هناك أشياء كثيرة ستمر معنا يمكن للإنسان أن يصوم عن وليه ويمكن على بعض الأقوال للإنسان أن يصلي أيضا عن وليه لو ترك شيئا من الصلف يعني حتى في بعض العبادات التي لا تجوز هنالك أقوال بجواز أن يفعلها الإنسان عن الغير لكن بعد الموت قال وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله يعني بدي يعطينا قاعدة هذه القاعدة قال كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره إذا هنالك شيء للإنسان أن يتصرف به بنفسه ويصح أن يوكل فيه غيره أو هو طبعا إذا كان يعقوم بنفسه إما أن يوكل غيره إذا وكل غيره بالنسبة للآخر صار متوكل عن غيره لذلك نقول يوكل غيره أو يتوكل فيه عن غيره فمثلا الأعمى مر معنى أنه لا يصح بيعه وشراءه مثلا لأنه في الأصل ينبغي عندما يشتري الاعمى أن يشتري عينا مشاهده بالنسبة لبيع عين المشاهده بيع عين المشاهده لا تصح بالنسبة للاعمى لانه لا يشاهدها فيوكل غيره برؤيتها يشتري بيت ياخذ انسانا بصيرا فيوكله في النظر على هذا البيت تماما وبعد أن يوكله يقوم بشراء هذا البيت أما أن يشتري الأعمى بين لكن لو اشترى الأعمى قمحا موصوفا بالذمه في مسألة السلام فهل يصح؟ نعم لأن ذلك الوصف يستوعبه الأعمى كما يستوعبه البصير لأنه لا يحتاج إلى نظر بالعين مثلا الإنسان له أن يطلق زوجته وله أن يتزوج فلو وكل انسانا أن يتزوج عنه ما معنى أن يتزوج عن يعني أن يعقد له مو بيروح بفعل فعل, فعل الزواج يطأ الزوج لا أن يفعل فقد عقد الزواج ففي عقد الزواج لو قال إنسان مثلا لك أخ غريب عن البلد غير موجود هنا ويريد أن يتزوج من البلد فقال وكلتك في الخطوة والنكاح فذهبت وخطبت له ورأيت المخطوبة وبعد ذلك عقدت عليها لكن لمن ما؟ لموكلك ماذا يقول الولي في هذه الحالة زوجت موكلك مثلا أحمد زوجت موكلك أحمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وبحضور الشهود وعلى مهر قدره كذا وكذا وبالولايه على ابنتي وبالإذن قل ذلك لكن أهم شيء ماذا يقول وكلت زوجت موكلك لو, لو قلت له قبيلت قبيل لا يصح ما اتفق الآن الإجاب والقبول هو قال زوجت موكلك أنت ماذا يجب علي أن تقول قبلت النكاح عن موكلي قبلت النكاح عن موكلي صارت الآن هذه الزوجة زوجة لأحمد هذا الذي وكلك صارت زوجة أنت أكثر من ذلك لا تستطيع أن تفعل شيئا لا يجب لك لا يصح لك أن تراها ولا أن تختلط بها فقط الوكاله إنما كانت بالعقل من الممكن أن تطلق قال وكلتك أن تطلق هذا كثير احيانا يعني احيانا بيجعلوا لغز مثلا لبعض الناس انه الجار طلق زوجاته وزوجة جاره بصح التفت لزوجاته زوجاتي طوالق وانتفتت جارته لماذا تفعل ألا وأنت طالق إن رضي زوجك فقال رضيته طلعت الزوجه الزوجة زوجة جاره بتطلق لكن بأي مسألة علقها بالرضا قال ان رضي زوجك فرضيت عند ذلك تطلق هذه الزوجة السفيه ليس له يعني بالأصل أن يعامل الناس ولكنه من الممكن أن يتوكل نقول له اذهب واقبل النكاح مسألة قبول النكاح هل هذا فيه تصرف مالي أرسلنا سفيها هذا منعنا من, من التصرف في المال لكن ما منعنا من العبارة فذهب فقال قبلت الزواج عن فلان أو كان عبد كذلك قال قبلت الزواج عن فلان فهل يصح ذلك سواء كان عبدا أو سفيها أو امرأ يعني طبعا إذا كان هنالك صبيا كما مر معنا في البحث السابق وقال لك مثلا تفضل وادخل إلى الدار فهل تدخل تنظر أولا هل هذا الصبي مامونا هل هذا الصبي مميزا؟ ربما هذا قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لا يفرق بين أن تدخل إلى أمه عارية كانت أو مستورة عند ذلك ننظر إذا كان مأمونا على مثل هذا الأمر وطلب منا أن ندخل الدار دخلنا وإن لم يكن مأمونا على ذلك لا نفعل هذا الأمر أحيانا العبيد ليس لهم اذن في ذلك الامر لكن لو جاءت اما او عبد فقالت ان سيدي وهي صادقا ومجربا قد وهبني اليك هذه الامه فهل يمكن ان يقبلها وبعد ذلك يتصرف فيها بالوطء مهبا والهبة تلزم بالقبول فهي وكلت نفسها عندما جاءت فبينت ان مثلا هي ألم يكن العبد والولد الصغير صالح في ايصال الهدية أليست هذه الأمة تصلح لأن تكون هدية فأوصلت نفسها وعند ذلك جاز للسيد الثاني أن يطأها طبعا بعد أن يستبرئها أما لو قال لي واحد مثلا أنا قلت أن أجلس هنا لاثنين أو لأكثر وكلتكما أو وكلت أي واحد فيكما أن يفعل ذلك الأمر لا يصح لماذا الوكالة ينبغي أن تكون لمعين وكل اخونا ابو سعيد خلاص هذا الإنسان الموكل في هذا الأمر ولا يجوز لأحد غيره أن يتصرف في هذا التصرف قال فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا لأنه لا يصح له التصرف في نفسه فلا يصح له أن يتصرف لغيره وكذلك لو كان مجنونا مسلوب العبارة فلا يصح أن يقول وكلت وشرط الموكل فيه ان يكون قابلا للنيابه يعني لا بد في بعض الوكالات التي تحدث الآن لبعض المحامين هي غير صحيحة يعني الفاظها غير صحيحة لكن الواقع لو درستها أنت دراسة وافية فإنها مسجلة بكل شيء مما يعني يوكله فيها يعني أن يقول وكلتك وكاله عامة في كل اموري هذا لا يصح لا بد أن يوكله بشيء معلوم ولو بوجه من الوجود وكلتك مثلا في الزواج وكلتك في الطراق وكلتك في الصدقة وكلتك في العتق وكلتك في العمل وكلتك في تفريق الزكاة وكلتك في الحج عن والدي وكلتك وكلتك هذه الأشياء طبعا ربما يغفل الإنسان عن بعض الأشياء وتكون تبعا فهذه الأشياء التبع تغتفى لكن الاصل معلوم الوكاله ولو بوجه من الوجوه يعني انا مثلا عندما اقول لك وكلتك ان تشتري لي ان تشتري لي بيتا في الميدان طيب وين بالميدان نحا جامع زيد العابدين ولا بحي الشريعه في فرق بالاسعار كثيره ما انه المسافه قليله جدا على كل حال ما دام أنه متصف في شيء احيانا من الغرع فلو قال في حي من الأحياء أو في زقاق من الأزقة هل يتعين؟ يتعين ما دام أنه يعين شيئا طبعا الوكيل غالبا يعلم ماذا يصلح لموكله فلا يصح من مجنون من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا والشرط الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة يصح التوكيل فيه يصح فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج عن عبادات بدنية وعن عبادات مالية الصلاة بأي شيء توصف عبادة بدنية الصيام عبادة بدنية الزكاة عباده مالية الحج عبادة عبادته ماليه وبدنيه في آن واحد لان الإنسان لا يجب عليه الحج إلا أن يستطيع صار بده اجره ركوب صار بده نفقه طريق بده نفقه سكن إلى غير ذلك وايضا يحتاج إلى احرام وطواف ووقوف بعرفة ورمير الجماري ومبيت مزدلفه وصلاه سنه الطواف بعد الطواف يعني تشمل على اشياء واحيانا ربما يتتعلق فيه بعض الكفارات مما يكون فيها بذل مثلا لنسك أو صدقه أو إلى أي شيء معنى ذلك دخلت فيه العبادة مالية من جهة وبدنية من جهة أخرى هل يصح لو كان انسان قادر على فعل الحج لكن قال امير أنا ما بدي حج لحوكل أحد علماء البلاء بالحج عني هل يصح لا بشروطها و. قال فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج طبعا بشروطه طبعا إذا قلنا الحج كما قلنا يندرج فيه الأشياء التي كانت لا تصح ففي الحج صلاة والصلاة بالأصل لا تقبل النيابة وهي صلاة سنة الطواف ولذلك تندرج فيه قال وتفرقة الزكاة مثلا فتفرقة الزكاة عباد مالية يمكن أن يوكل الإنسان فيها كذلك ذبح الأضحية ممكن أن يوكل الإنسان فيها ممكن تجهيز الميت أن نوكل إنسانا فيه إلى غير ذلك تفرقة الكفارات تفرقة النذور يعني كل ما يتعلق بالأشياء المالية يمكن للإنسان أن يتصرف أن يتوكل أو أن يوكل فيها وأن يملكه الموكل أه؟ لو وكلتك أن توزع سجادات الجامع لوين على الفقراء هل يصح ذلك؟ أه؟ لا يصح لماذا؟ لأن هذا السجاد ملك لله تعالى ولا يجوز لي أن أتصرف فيه والله وكلتك ان تسكن في مزرعه فلان سنه طيب وهذه مزرعه فلان ليست ملكي وليس لي ولايه عليها فكيف اوكرك وكلتك مثلا ان تركب سياره فلان طيب سياره فلان ليست ملكا لي فكيف اوكرك يشترط في الوكاله ان تكون مما يمكن ان يتصرف فيه صاحب هذه الوكاله وان يملكه الموكل فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه انا حاطط عيني على سياره معينه انا الان اذا اشتريت هالسياره رح اوكلك يا ابي ياسين تبيع لي اياها اللي اشتريها بالاول بعدين بتوكلني ببيعها سمك بالماي بقى بيمشي الحال بيعه اشتريها اول انا الآن ما اشتريت السيارة فكيف أوكله ببيعها ما اشتريت البيت فكيف أوكله في بيعي قل اشتري اولا وملك أولا وبعد أن يصبح هذا الباستلين وبعد أن يصبح هذا البيت أو هذه السيارة وهذه المزرعه المزرعة تحت يدك أو هذا العبد من الممكن أن تقول الآن وكلتك في بيعه كذلك قال انا ساتزوج سأتزوج مثلا زينب بنت خالد وكلتك في طلاقها بصاح طلاق مر معنا في باب الطلاق يجب أن يكون له محل فهل هذه محل الطلاق هل لو كانت امرأة مرأة في الطريق ألا طلقتك شو طلقته ما هي زوجي حتى تقول لها طلقتك ينبغي أن تتزوجها أولا وبعد ذلك تطلقها ولذلك الإمام الشافعي له رأي يعني لا يجوز الطلاق قبل النكاح لعدم وجود محل لهذه المرة غير من الفقهاء لو قال إن تزوجت زينب فهي طارق مجرد أن يقول له وليها زوجتك تكون طالقا لأنه معلق طلاق عند الإمام الشافعي لا يصحها لا بد أن تكون محلا للطلاق والوكالة عقد جائز من الطرفين. ابق هذا إلى الغد ان شاء الله. صار النقط. والوكالة إذن عقد جائز أي ليس بواجب. سنتمم هذا البحث في الغد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.